بسم الله الرحمن الرحيم وإذن المضففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوثون وإذا Get down. وَإِذَا لَوْ بِهِمْ يَتَغَوَّزُونَ وَإِذَا غَلَبُوا مِنْ أَهْلِهِمُ غَلَبُ فَكِهِينَ وَإِذَا